اختلف العلماء في المراد بورود النار في هذه الآية الكريمة على أقوال الأول أن المراد بالورود الدخول ولكن الله يصرف أذاها عن عباده المتقين عند ذلك الدخول الثاني أن المراد بورود النار المذكور الجواز على الصراط لأنه جسر منصوب على متن جهنم الثالث أن الورود المذكور هو الإشراف عليها والقرب منها الرابع أن حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حر الحمى في دار الدنيا وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب في القرآن فغلبته فيه دليل استقرائي على عدم خروجه من معنى الآية وقد قدمنا أمثلة لذلك فإذا علمت ذلك فاعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما استدل على المراد بورود النار في الآية بمثل ذلك الدليل الذي ذكرنا أنه من أنواع البيان في هذا الكتاب المذكور وإضاحه أن ورود النار جاء في القرآن في آيات متعددة والمراد في كل واحدة منها الدخول فاستدل بذلك ابن عباس على أن الورود في الآية التي فيها النزاع هو الدخول لدلالة الآيات الأخرى على ذلك كقوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود قال فهذا ورود دخول وكقوله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون فهو ورود دخول أيضا وكقوله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون وبهذا استدل ابن عباس على نافع ابن الأزرق في أن الورود الدخول واحتج من قال بأن الورود الإشراف والمقاربة بقوله تعالى ولما ورد ماء أمد ين. الايه قال فهذا ورود مقاربة وإشراف عليه وكذا قوله تعالى فأرسلوا واردهم الآية ونظيره من كلام العرب قول زهير بن أبي سلمى في معلقته فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم قالوا والعرب تقول وردت القافلة البلد وإن لم تدخله ولكن قربت منه واحتج من قال بأن الورود في الآية التي نحن بصددها ليس نفس الدخول بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون قالوا إبعادهم عنها المذكور في هذه الآية يدل على عدم دخولهم فيها فالورود غير الدخول واحتج من قال بأن ورود النار في الآية بالنسبة للمؤمنين حر الحمى في دار الدنيا بحديث الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء وهو حديث متفق عليه من حديث عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر وابن عمر ورافع ابن خديج رضي الله عنهم ورواه البخاري أيضا مرفوعا عن ابن عباس قال مقيده عفى الله عنه وغفر له قد دلت على أن الورود في الآية معناه الدخول أدلة الأول هو ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما من أن جميع ما في القرآن من ورود النار معناه دخولها غير محل النزاع فدل ذلك على أن محل النزاع كذلك وخير ما يفسر به القرآن القرآن الدليل الثاني هو أن في نفس الآية قرينه دالة على ذلك وهي أنه تعالى لما خاطب جميع الناس بأنهم سيردون النار برهم وفاجرهم بقوله وان منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا بين مصيرهم ومآلهم بعد ذلك الورود المذكور بقوله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها أي نترك الظالمين فيها دليل على أن ورودهم لها دخولهم فيها إذ لو لم يدخلوها لم يقل ونذر الظالمين فيها بل يقول وندخل الظالمين وهذا واضح كما ترى وكذلك قوله ثم ننجي الذين اتقوا دليل على أنهم وقعوا فيما من شأنه أنه هلك ولذا عطف على قوله وإن منكم إلا واردها قوله ثم ننجي الذين اتقوا الدليل الثالث ما روي من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحب الدر المنثور في الكلام على هذه الآية الكريمة أخرج أحمد وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن أبي سمية قال اختلفنا في الورود فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن وقال بعضهم يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فذكرت له ذلك فقال واهوى باصبعيه إلى أذنيه صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجا من بردهم ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جتيا انتهى قال المؤلف رحمه الله وأجاب من قال بأن الورود في الآية الدخول عن قوله تعالى أولئك عنها مبعدون بأنهم مبعدون عن عذابها وألمها فلا ينافي ذلك ورودهم إياها من غير شعورهم بألم ولا حر منها كما أوضحناه في كتابنا دفع من الاضطراب عن آيات الكتاب في الكلام على هذه الآية الكريمة وأجابوا عن الاستدلال بحديث الحمى من فيح جهنم بالقول بموجبه قالوا الحديث حق صحيح ولكنه لا دليل فيه لمحل النزاع لأن السياق صريح في أن الكلام في النار في الآخرة وليس في حرارة منها في الدنيا لأن أول الكلام قوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا الى أن قال وان منكم الا والدها فدل على أن كل ذلك في الآخرة لا في الدنيا كما ترى والقراءة في قوله تعالى جذية كما قدمنا في قوله ثم لنحضرنهم حول جهنم جذية وقوله ثم ننجي قراءة الكسائي بإسكان النون الثانية وتخفيف الجيم وقرأه الباقون بفتح النون الثانية وتشديد الجيم وقد ذكرنا في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب أن جماعة رووا عن ابن مسعود أن ورود النار المذكورة في الآية هو المرور عليها لأن الناس تمر على الصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم وأن الحسن وقتاده روي عنهما نحو ذلك أيضا وروي عن ابن مسعود أيضا مرفوعة أنهم يردونها جميعا ويصدون عنها بحسب أعمالهم وعنه أيضا تفسير الورود بالوقوف عليها والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم نكتفي في هذا اللقاء بما مضى ولنا لقاء آخر إن شاء الله فإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته